أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك ايات الكتاب المبين ان انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت, وإن كنت من قبله لمن الغافلين 110 إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا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 قال يا بشرى هذا غلام واسروه بضاعه والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين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 والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما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 واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد باهلك سوءا إلا ان يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل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 وأعتدت لهن متكأا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن 117. وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم 118. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين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 يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها, سميتموها انتم وابا من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا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 تَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانِي يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَدْعٌ بَلَاتٍ خُضْرٌ وَأُخَرُ يَابِسَاتٌ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنْتُمْ للرؤية تَعْبُرُونَ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 يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن, ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون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 إلا قليلا مما تحسنون ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فَلَمَّا فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى رَبِّكَ ربك مَا بال النِّسْوَةِ التي قطعن أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ ربي بكيدهن عليم قَالَ قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه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 فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ قَالَ اجعلني عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ مكنا ليوسف في فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ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 فَلَمَّا فلما رجعوا إلى أَبِيهِمْ قَالُوا قالوا يا أبانا منع منا الكيل مَعَنَا معنا أخانا نكتل لَهُ له لحافظون هَلْ قال هل إِلَّا عليه إلا كما أَخِيهِ على أخيه من قبل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 قالوا يا ابانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت الينا ونمير اهلنا ونحفظ اخانا ونزداد كي نبعير ذلك كيل يسير قال لن ارسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله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 وَمَا وما أغني عنكم من الله من شيء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 فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجِهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ آذَنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا النَّائِرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تفقدون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 قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدا فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه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 ان إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال ما عاد الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون مِنْهُ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا 112. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قَدْ تعلموا عَلَيْكُمْ أباكم قد أَخَذَ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف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 إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسال القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم امرا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 111. يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم فَلَمَّا فلما الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ البشير وَجْهِهِ على وجهه فارتد بصيرا 112. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون 113. قالوا يا إِنَّا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين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 فاطر السماوات والارض انت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين 119. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمل أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بعثة وهم لا يشعرون.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 افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم ولدار الاخره خير للذين اتقوا افلا تعقلون حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه